إنها أحداث عظام تقع عند بعث العباد إلى ربهم جل في علاه أحداث نبأنا الله تعالى بها في كتابه كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الظالمين؟ بلاغ هي بلاغ لكم أيها العبادة لتستعدوا للقاء رب العباد جل وعلا هي بلاغ لكم لألا يظلم بعضكم بعضا هي بلاغ لكم لتعلموا بقصر الدنيا وطول الآخرة هي بلاغ لكم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا يقال لهم يوم القيامة ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون لما لا ينصر بعضكم بعضا وقد بعثتم من أجسادكم بعثتم من أجداثكم إلى ربكم جل وعلا يحشر الجميع يوم القيامة وإذا نفخ في الصور الكل يقوم حيا حتى الدواء وهي ليس عليها جنة ولا نار تقوم مع الناس يحشرون على أرض بيضاء نقية ليس فيها معلم لأحد يلتفت بعضهم إلى بعض فلا يقول هذا بيتي وشجرتي وبستاني وعمارتي وبرجي لا ليس فيها معلم لأحد الناس سواسية كلهم عراه كلهم متساوون الى ان يحكم الله الى أن يحكم الله تعالى بينهم منهم من يلزمه العرق والجام ومنهم من يكون دون ذلك اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم انه سيجمع الناس جميعا اخبرنا ان الله سيجمع الناس جميعا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون لا يلتفت بعضهم إلى بعض ولا ينظر بعضهم في بعض إنما كلهم مشفقون مما هم مقبلون عليه قال صلى الله عليه وسلم تدن الشمس من الخلائق يوم القيامة حتى تكون منهم على قدر ميل قال الراوي لا أدري هل يعني ميل الأرض أم ميل المكحلة وهو العود الصغير من حديث الذي يدخل في المكحلة ليستخرج منها الكحر وهو لا يتجاوز قيد أصبع قال تدنى الشمس يوم القيامة من الخلائق حتى تكون منهم قد رميل فيكون عرقهم بحسب أعمالهم بحسب صلاتهم وصومهم بحسب ظلمهم للعباد أو إحسانهم إليهم يكون عرقهم بحسب أعمالهم فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبي ومنهم من يبلغ إلى ركبتي ومنهم من يبلغ إلى حقوي إلى حوضة ومنهم من يبلغ إلى ثديي ومنهم من يلجمه العرق إلى الجامع وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنهم إذا وقفوا في يوم المحشر اشتد عليهم المقام فإن عرقهم يذهب في الأرض سبعين ذراعا تشرب الأرض من عرقهم حتى تروى يذهب في الأرض سبعين ذراعا تحشر الخلائق كلها حتى الحيوانات أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بخبر الحيوانات يوم القيامة ليس عليها جنتنا نار لكن بينها مقاصة وحساب قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشات الجلحاء من الشات القرناء الشات الجلحاء التي ليس لها قرن في الدنيا فإذا كانت القرناء قد نطحتها فإن الله تعالى يجعل للجلحاء قرنا فتقتص لنفسها والله تعالى يقول وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت عندما يبعث العباد من قبورهم يقومون مقاما طويلة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا من طول المقام يوم القيامة على الناس ينسون أمرهم في الدنيا ولا يكادون يلتفتون إلى ماضيهم ويرون أن الدنيا ليست بشيء سئل نوح عليه السلام عند موته قيل له يا نوح قد عمرت مئات السنين قد لبثت في قومك ألف سنة إلا خمسين عاما تدعوهم فكم عاش قبلها وكم عاش بعدها قيل يا نوح ما رأيت الدنيا فقال والله رأيتها كأنما أنا دخلت بيتا دخلت من باب فلم ألبث أن خرجت من الباب الآخر قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين سنين كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما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 قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون كأنهم يوم يرون ما يعدون إذا قاموا يوم القيامة ووقفوا بين يدي ربهم وتطايلة الصحف ونصب الميزان ورأوا الصراط وشابة الولدان كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلان لطول مقامهم يوم القيامة يحتخرون أيامهم في الدنيا ويستقلونها كأنها ساعة من إمام الأنبياء يوم القيامة هو نبينا عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم بيده لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر فهو الذي حمد ربه في الدنيا على البأساء والضراء والنعمة فلم يسمع منه ربنا إلا الحمد لله لك الحمد كل ولك الشكر كل وبيدك الخير كل وإليك يرجع الأمر كل على نيته وسره ربنا يحب الحمد ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس حمدا لله يحمده عند المصيبة الحمد لله على كل حال ويحمده عند النعم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فاستحق رسولنا يوم القيامة أن يؤتيه الله لواء الحمد يرفعه بين الناس يوم القيامة وهو سيد ولد آدم وهو عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء من آدم ومن بعدها قال ولا فخر رفع الله تعالى ذكره وأعزه وجعل له مقاما ومكانة لما بذله عليه الصلاة والسلام في الدنيا يقادر كل أحد يوم القيامة من الآخر فتبعث الأجساد أما الحيوانات فيقادل بعضها لبعض يقادل الشات الجلحاء من الشات القرناء يقادل الإبل من بعضها لبعض يقادل البقر من بعضها لبعض يقادل الصقور للحمام للسمك لكل الحيوانات يقادل بعضها من بعض هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعمل الله. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لعظ المليء لعظ المليء كل نفس منفوسة خلقها الله وأوجدها تجزى يوم القيامة بما كسبت لعظ المليء يقضي الله تعالى بينهم قضاءا صادرا عن حكمة وعلم لا ظلم اليوم في ذلك اليوم يكون أقوام لهم حال خاص عند رب العالم لا يفزعونك فزع الناس ولا يحزنونك حزنه قال عليه الصلاة والسلام يجيء القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه انبعاث حافظ القرآن من قبره ليس كانبعاث غيره لا القرآن أمان ورحمة وعز وذكر يجيء القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال عليه الصلاة والسلام أجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما تحاج عنه البقرة وآل عمران عن صاحبهما رب كان يتلونا رب كان يقرأنا رب كان يخشع إذا تلانا رب كان يتفكر في آياتنا رب كان يعمل بمحكم ما ذكرته فينا تحاجان عن صاحبهما هذا حافظ القرآن محب القرآن العامل به لا يفزع كفزع الناس يوم القيامة لا بل له حال خاص يشفع له القرآن بل يوقف عند باب الجنة ويقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ إنه إكرامٌ لمن استعدوا لذاك المقام يوم القيامة فعلم أن القرآن يشفع فإذا هو يوم القيامة ينتفع المتحابون بجلال الله يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلاله اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا المتحابون في الله يكونون يوم القيامة على منابر من النور منابر ليست من حجارة ولا من خشب إنها منابر من نور نور يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء أقوام تحب ليس لأنساب تضم لا ولا للدنيا تجمعهم لا وإنما أحب بعضهم بعضا لأن أحدهم يرى أخاه في المسجد فأحبه أحبه لله لأنه رآه متصدقا فأحبه أحبه لله لأنه رآه ناصحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فأحبه أحبه لله المتحبون بجلالي الذي يحب المرأة لا يحبه إلا لله سبب محبتي لك الله لصلاحك لتقاك لتعاوني معك على خير لأني أعلم أنك تصلي الليل وتصوم النهار أحببتك لا لجمال منظرك ولا لكثرة مالك ولا لعلو منصبك ولا لعذب حديثك لا وإنما أحببتك لله لأني أراك صالح فأحببتك لله المتحابون في الله يكونون يوم القيامة والناس في فزعهم وقد بلغ منهم عرقهم كل مبلغ والمتحابون في الله يكونون يوم القيامة على منابر من نور بظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هؤلاء قوام استعدوا أصلا لذلك المقام لم يعيش حياتهم هكذا كيفما اتفق لا وإنما مشاعره وحبه يحكمها الله فلا أحب إلا من أمرني الله بحبه وأبغض من أمرني الله ببغضه أحب فلانا لله فينفعني هذا الحب يوم الضياما يقول أهل النار يوم القيامة فما من شافر ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المحسن إذا جلس أهل الجنة تذاكروا إخوانهم في الدنيا وأصحابهم فيفقد رجل من أهل الجنة صديقا له في الدنيا فيسأل عنه فيقال هو في النار فيقول يا ربي لا تكتمل لذتي في الجنة إلا بصديقي فلان فيأمر الله فيخرج صديقه إليه فتعجبوا الناس في النار يقولون عجبا من أخرجه؟ من شفع له؟ أبوه شهيد؟ لا أخوه شهيد؟ لا شفع له الملائكة المقربون؟ لا الأنبياء المرسلون لا من شفع له يقال شفع له صديقه فلان عندها يقول أهل النار فما من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين إن في ذلك الآل